أَمَّا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ فسيوفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم ما يحشرون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 تَهُو يُغْفَر لَهُم ما قَد سَلَفَ وَإِن يَعُودوا فَقَد مَضَت سُنَّةُ الأَوَّلِينَ وَقَاتِلُوهُم حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ